وشر الأمور محتثاتها وكل محتثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار جيشنا. وأما الحرف فيعرف بأن لا يقبل شيئا من علامات الاسم والفعل نحو هل وبل وليس منه مهما وإذما بل مع المصدرية ولما الرابطة في الأصحي دايقوي باسي اسم مانكيد وباسي فعل مانكيد تعريف وحكم هل ترجيحات لاسم اسم وفعل هاتي سر حرف واما الحرف لا انا حرف بان لا يقبل شيئا من علامات الاسم والفعل يعني علاماتي حرف علاماتي عدمية علاماتي اسم علاماتي وجودي يعني اقر في على علامه فلانا علامه هبوايا لسر فعل هو فعل حرف اوي كعلامات اسم فعل نبت وحديديه الله الحرف ما ليس له علامه فخص على قول تكن علامه يعني علامه شيء عدميه بان لا يقبل شيئا من علامات الاسم والفعلي نحو هل وبل دون من هنا وتواهل وبل حدو تشين حدو بدين لحرف وليس منه يعني من الحرف مهما وإذ ما تدرس ترجع كذني هندك كلمات خلاف هي آية حرف يعني مهما وإذ ما عليه حرف نين أقرب بيتن بيل تحفة يعني لأجرميرا سيومان كدوه إذ ما حرف بس مهما اسمه يعني اما تعمدقى موافقين لغالية كمهنى حرف نية مهنى حرف نية بس إذ ما تأسش بحرف بردو معنى ليرا أم الله إذ ما تشيه إسمى ضرفة فلان ماي مصدريك خلافي تياها ولان ماي رابط خلاف هيك أمانى اسم بن أمانى اسم بن فلان في الأصح تين أمانى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 وف فذكرت أنه يعرف بأن لا يقبل الشيء من علامات الاسم ولا من علامات الفعل او علامات اسم خيل ورنقلت وبل فانهما لا يقبلان الشيء من علامات الاسم هيكل علامات اسم وفعل ورنقلت ولا شيء من علامات الافعال فانتفى أن يكون يكونا اسمين وان يكونا فعلين كبو اسم فعل درنشون كاسم اسم إيش نبنو فعل نبنو كلمات إيش بداليلي استقراء إجماعك وباس من كله درس كان بيشوى وعجبة شيء ببيت حرفا وتعي وتعيين أن يكونا حرفين. توك إيه ما السبب معنها سقس معنها كلمةان اسميان فعليان حرف إذ ليس لنا إلا ثلاثة أقسام وقد انتفى اثنان دونيا كنبون سما وتوات بشارنا شعري بالطراري أبي جيبت بحرف فتعيين الثالث يعني فوجبت الثالثه ولما كان من الحروف مختلفة فيه هل هو حرف نويس من لبرقوي هندك حروف هي اختلاف هي الاسر اختلاف هي الاسر هل هو حرف نوسم نصصت علي. نصصت علي. من نصسته عليه نصسته عليه الله من بهنا ومن لي بنص باسم كدون قسم لسر كدون أوانيك خلافاً كما فعلت في الفعل الماضي وفعل الأمد. أكو شون لا لا لفعل الماضي بعسمكذ ولا فعل الأمد شبعسمكذ. هاتوم لي رشل اوانيك أوانيك خلافاً لسرها يا. باسي أكم وترجيح شيل وهو أربعة إذ ما ومهما وما المصدريه ولما الرابطة. أم تشوف علي؟ إذ ما ومهما وما المصدريه ولماي رابطه. ده مناقشة أمثلة حرف أكاد. فأما إذ بتفصيل يتسر أمانه يكمل تسفي أكاد باء أما الله فختلف فيه سيبويه وغيره. سيبويه كامام النحويين تلبي خليله بمعفة علمه السنة في أبو معروفة. فختلف فيه سيبويه سيبويه هو كنجار يعني رائحه التفاح يعني بوني سيو سيبويه هيك قال علماء غوركان فاختلف فيه سيبويه وغيره يعني قول سيبويه قال قولي غيري خيال على الناه نحو لسر السر جوازا السر شيء فقال سيبويه انها حرف بمنزلة ان الشرطيه سيبويه رحمته خايلبه على حرفه معنى كشيبك إنو إن الشرطية، فإذا قلت إذ ما تقم أقم جملة شئها أجر تكيبكي إذ ما تقم أقم، فمعناه إن تقم أقم، يعني معناه كي أكثوا تو هستي منيش هل أسم؟ يعني بكو إنك الشرطي واعي، وقال المبرد أمانا غيرهون أمانا عانن كخلاف يعني هيا اللي جالس هي. لقصي وهي وقال المبرد وابن السراج والفارسي انها ظرف زمان يعني اسمه ظرفه للزمان انها ظرف زمان وان المعنى في المثال بس اذ ما تقوم اقوم معناه كي متى تقوم اقوم كي اكتر هزتي من شلص كي تهزتي من شلص واحتجوا بانها قبل دخول ما كانت اسمه دليل أمان كألف حرف نية بمعنى إنه كسيبه هي الله اسمه بلقيان أويا كعيش أويم ما بتشتت سري إذ خوي إذ ضر زمان كما كماش هو تسرى خنابي بجوره والأصل وعدم التغيير بان ماشوبه تسرى أصل أويا كماش بتشتت سري مشك النجوره لا اسمه بيتشي لا اسمه ببيت حرف اصل اذ ظرف بوا اسم بوا ما بشتسري حرما كزا اذا خونا ببقره او هالن اقصدقانش وجيها يعني له قوة واجيب اواني انصار السيبويه اواني رأيانك رأي, رأي سيبويه وايا هاتونا ردي ام قولان داوتا واجيب بان التغيير قد تحقق قطعا او هالن اصل اوانيك نجر هرب اسم المسلم التواب يجعل هذا المسلم يجعل بأن المسلم تحقق هذا المسلم يجعل هذا المسلم يجعل هذا كانت يجعل هذا المسلم يجعل هذا المسلم يجعل وكو المسلم يجعل لقلبك المسلم يجعل هذا المسلم يجعل ماضي المسلم يجعل هذا يعني هذا هو المستقبل الذي يجعل هذا هو المستقبل هو المستقبل هو المستقبل هو المستقبل هو المستقبل هو كابو ما المستقبل هو أو هو المستقبل كابو المستقبل هو المستقبل هو المستقبل هو المستقبل هو المستقبل هو المستقبل هو المستقبل هو المستقبل هو المستقبل هو المستقبل هو أو لي دا ملراو معناكينما ونزع منها ذلك المعنى أزيلا عنها ذلك منها ذلك المعنى البتة يعني قطعا لرأي فإذاك هي فإذا او حزك حشكتي لكاتي خلافة لكاتي خلافة, لكاتي خلافة لبين اللي بين مذهبين اللي مذهبك اللي لنيوان قائلة اللي قال قائلة كترى هنا بلام جاري و هيا بلغه هنا نكن دشني خويا ني اما نلشي علن وال اصل عدم التغيير علن بيشتب ما بخي بيش وما بخي لسريشي بو اسم بو ما منخص لسري نابي اسمك ابو اما رن اوت غراو لذا قالين غراو علن زمانقي غراو زرع سنه اما اتو نجاوب دنا بولين امام ابو اسمن زمانقي ني نوع نوعكيتي وأميش معتبرة با الزمان كان بقورت تلك إيما فعلي مضارع ما نهي فعلي مضارع ما نهي لم تخصص لي معناي أقورت هل لم تلت لي حرف نف وجزم وقلب يعني قلب زمان المضارع لي زمان الماضي وإستمر لم يلد أما النف يبوتي في الماضي سيئ لك ولو لم تسياقها بماضي شو بو وبو دهاتو بو حاضري شو ولو لم تسر فعل مضارع زمني فعلك أكاد زمني كي منفي في الماضي أخو كسي نيوتو أن فعل مضارعي كمنفي بلن لم, لم مضارع وذلك شئ ببسي ايو تبون من فعله في ماضي ايو تفعله في ماضي فعلى كلّك كوني خيدر نشوى كشيء كمزارع. بويت مشاكل لكاتي خلاف مختلف مختلف سيدك أو على جاك يك بعد الحق إلا الضلال؟ وأجيب بأن التغيير قد تحقق. أم الله ياتف نيشان رحمة الله خير في هذا الجواب نظر لا يحتمله هذا المختصر يعني لم جوابيه نظرها يعني تيرامانو واستانو ويك هيا أم كتب مختصرة أم شرحي قطر مختصرة ليرها الناقر مناقشي أم قولي أنكي لحد شكل الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد رحمة خاله الله، الله حاصل هذا النظر أنه لم يرتضى الجوابة، الله حاصل إقساك أجر مناقشة شيب كاد، ديارة هرب بست أميكة، أم جوابي بذوني كأنصار السبويه أم جوابي عن لبرشي، وذلك لأن خروج الكلمة من دلالتها على زمان إلى دلالتها على زمان آخرة، يعني أم كلمات لدو ما ينكلمي اقل لزماني كوا درشوب الزماني كتير او لازمنها لا يلزم منه خروجها عن اصلها في النوع من كونها اسما او فعلا يعني الاصل در نجفه اصلي هرشيا هر اسمه فإن الفعل فإن الفعل الماضي دال على الزمان الماضي فعل ماضي دلالي زمني ماضي تيايا وإذا دخلت عليه ان الشرطية قالوا من ليس قام زيد ماضي اجوت ان قام زيد يعني مستقبل قام زيد هذه دلاله شتي دلاله ماضي بس قلت إن قام زيد اقوم هذه مع زمان هيك غراه لبرت زمن بشرطيه زمان هيك غراه بوب بو مستقبل فان الفعل الماضي دال على الزمان الماضي وإذا دخلت عليه ان الشرطيه دل على الزمان المستقبل والفعل المضارعة دال على الحال والاستقبال فعل المضارعة خوي من حيث هو دال على الحال زمان حالتها وزمان مستقبلتها بلها ومتى دخلت عليه لم النافية لم نافية جازمة ومتى دخل عليه لم النافية دل على الماضي وكوتم لم يلد ومع ذلك فإن أحد من العلماء لم يذهب الى ان واحدا من هذين الفعلين قد خرج عن أصله وكو انقامة وثم قام زيد وهروها تيش فعل مضارعيش اقلمش وسري هيتشك العلمان نيوتو ام فعلانا لاصلي خوين ذاتش نتذروا اويا لماضي وبوت مضارع امشا لمضارع وبوت ماضي قد خرج عن اصل فصار الاول فعل مضارعا او الثاني فعلا ماضيا مثلا حوله وجهه بقوته بويا أمد دفاع فعدي فعه زرب قوته ك هشام شام أيكاد كتشيا ك حلق قريته مشتة وفي هذا الجواب نظر لا يحتمله هذا المختصر أما إذ ما بلام إذ ما ليرال ابن هشام ابو بشي ابو اسم بو وليس منه مهما واذنا يعني شنو حرف ن اسم بلام ابيني زور بقود مناقشين نكد او ان كان هو هذا الجواب نظر لا يحتمله هذا المختصر تركي كانه تركيك بلاغ لما تنكيه ترجيحي اسم وأما مهما <تصفيق> لا يمل لازال هذا سرقوا أشيء كشيها حرفه، سرقوا أصلياً كحرفه، سرق أي سبويه أجن نجل بروي السبويه، وإنما هو مشهور شائع، وفي هذا الجواب نظر لا يحتمل هذا المختصر وأما مهما فزعم الجمهور أنها اسم بدليل قوله تعالى مهما تأتنا به من آية. دين سر مهما جمهور علماء نحولن مهما اسمه فبلغي ام اياته مهما تأتنا به من, قومي كاتيك بلغة من, بلغة بلغة من ايه قوم موسى تك لقى موسى ساكن الله هرشي بلغ من بو بيني بلغ لدوي بلغ بو او يبتوي نختمان ببي بمن قوري لس او يعمل سالين إما بعرض تنك مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فالهاء من به مهما تأتنا به عائدة عليها كانت هائك من هي ضميرك من هي لا سياقك وضميريش لابد له من مرجع كثي ضمير كاي اغرتو بوستيلنا لو السياق كشايش تگنيه بويه بوغرتو ها اكو اغرتو مهما بدليلي اويك ضمير اغرتو ولي مهما مهما شيه اسمه شون كضمائر اغرن ولا اسماء مهما تاتينا به فالهاء من به عائدة عليها والضمير لا يعود الا على الاسماء وزعم السهيلي وابن يسعون أنها حرف دو عالم كنايان لا علماء ناس راكان نحو الله أمدو أنا وين داوت قلم يا كحرف مهما واستدل على ذلك بقول زهيد زهيدك كلا شعر جهلي معروف ذر واستدل على ذلك بقول زهير, زهير, زهير لمعلقك هاتوا ومهما تكون عند امرئ من خليقة وان خالها تخفى على الناس تعلمك وهل وها امش بلغي امانك علن بالشواذق للشواذ كان كاعراب ينكدوا بلغي لسد اويك مهما حرف بل لسدم اعرابي ام بيت بوستي طبعا اعرابك اللي بدون شواذ بكريت اقعد براي جمهور اعرابي كين اعرابي شهي اقبل براي ابن يسعونو سوهيليش اعرابيكين اعرابيكين مهما تكون عند امرئين اقب رأي جمهوري اعرابيكين مهما بتا شي اسمي شرطي جازم اسم شرط جازم دعايي ابن لتفصيله جمهوري شوان مختلفة اسم شرط جازم اي مهما تخبر ين تشي ين مبتدأة ابن تقدير بوها مؤوانة جاري بابلين اسم شر جازمة لو ذلك يكون كحرفه لو ايدي نسر اعرابي ما بقيش كلمة كانت بيتك يا. ومهما تكون عند مرئ مهما تكون تكون فعل شرط مجزومة فعل شرط مجزومة بمهما عند مريء من خليقة وإن خالها تفعل على الناس هذه هي تاك تاك عرابي خوي في يدي جواب الشرط كاما يعني أصلي السياقك جمليك الشرطية تلقيب كدوة مهما تكن إلى آخره تعلم مهما تكن تعلم أما أصلي السياقك من اسم الشرط و فعل الشرط وجواب الشرط تعلم جواب الشرطك كوي سائر كاني شرطك اسم الشرط جازم مهما لسه جمهور تكون فعل الشرطة مجزومة تعلم تعلم بسكون جواب الشرط. بس بوبوت تعلمي حركة لحركة الروين حركة الميم الساكن كسرا لحركه الرمي رمي اخر حرفا لا بيتكا لبل او مجانا سي بيتكاني بيرش ويداه ويبكاد لقصيده يعني او بيتهم بكسر طوبوا امشن بكسر طوبوا امش لابد زروريش عليا وتكسر ومهما تكن تعلم بشر لين سر تكون تكون ك فعلي شرطه وكانها في وسيله تشبشها في وسيله اسمه, اسمه خبرها لسر اي جمهور هي زميلك تيا كاسمي كانيا بلام او هي كزميلك من تيا دانا ابي او زميلك بكره وجدي ومهما تكون هي ما بسش من خليقه تفسيدي شي تفسيدي هي ومهما تكون هي عند مريئن. يعني اجر هي نبوايا بونمنا او ها ومهما تكون خليقة ومهما تكن خليقه عند امرئ خليخه بو اسم, اسم. بل ام است كوتوا وزميلك كشمان من بيويستا لكن لبراويك خليقه هي من خليقه منك تعون حرف جر زائده اقا زائدك بين خليقه بيتا مرفوع ومهما تكن عند امرئ من خليقتين بيتا خليقه او ظميرك لتكون هي جمهور الله مادام ظميلك تايه ظميري لابد من رجوع يشل فيه ما رجعيش لتيش مهما هيك او مهما شيا اسمه ما بالغان او قول مهما تاتنا به لرجوا علن جواب الجمهور ومهما تكن عند امرئ من خليقتي عند امرئ ظرفه عند امرئ ظرفه أبيت خبلي كان وان خالها تخفى على الناس واوكر حاليه جملي ان خالها تخفى على الناس بيكو حال و خالها تخفى على الناس طبعا خالها يعني ظنها خاله يعني ظن و خالها تخفى على الناس ابني امش جمليك ترى شرطيه لناو جمله جوره شرطيه كيتشر جمليك شرطيه ان خالها فعلي شرطك محذوفة لها يا كم دلال ثلاثة سلي تلفي بيزناك عمباش جوابي تش خالها هاي خالها مفعول به اولا تخفى على الناس دوي اوي كخوي اعرابك من فعل وفاعل وحرف جر واسم مجرور ام جملة فعلية في محد نصب مفعول ثاني وجوابي شرطك محذوفة تعلم سياق هناك جوابي يكم بلقي الاسر جوابي دوان في يسيب الشيناك في يسيب جوابي شرطناك أما التقديري بيتكب للرأي غير الرأي كاني جمهورة وشان شوازي كيش إعرابيك أقربين اللي ابن يسعون لقل سهيليو ومهما تكون أو كاتا مهما أبيت حرف حرف شرط مهما تكون أبيت حرف شرط تكون هي تياني من التو طبعا هو حرفها هي تيانيته زميل تانية أو كاتألين ومهما يعني إن تكون خليقة عند مريء من خليقة من حرف جر زائد خليقة خليقة أبيتها اسمي كان أبيتها اسمي كان عند مرئ أبنكي ضرف يعني كيف فرقي كان يلقى الجمهورة كان ها أو اندهي ضميرنا خناناو كان خليقه كان اسمي كان لا يجب جمهورا ضميري كان دانا خليقيا كده تفسير بيان بو ضميرك لو زيت الله سنيناتين ها ولكن هذا هو حرف وينديه خليقه اقل وجيبين وحرف بام من خليقه دين به في, في, في, في اللفظ الظاهر حرف كاتي عربي كين ارن حرف زائد. اقل زائد جبت او كاتا مجرور لفظنا خليقه مرفوع محلنا كاسمه كانيا وتقرير الدليل هو بن الشام تقرير الدليل منه ولكن يقولون يعني ابن يسعون وسهيلي هيلى اعرابا خليقه اسما لتكون يعني خليقين كروتشي اسمي تكون ومن الكروتا حرف كجر زائده او كباس مانكت فتعين اغرواي ابكيت فتعين خلو الفعل من ضمير او كاتلتكن تشيت ناميني ضميريت ناميني وكون مهما لا موضع لها من العراق و اؤت مش من مهما حرفا كحرف ب محل ني الاعراض اذ لا يليق اذ لا يليق بها ها هنا لو كان لها محل ان تكون الا مبتدا يعني اجر اجر محلي بويا بونونه مهما اجر محلي بواتي ابو حقي مبتدا ام تلفاشات هاتوا اذ لا يليق بها ها هنا لو كان لها محل ان ان تكون الا مبتدا والابتداء هنا متعذر ابتداء إج ناتوانين بابتداء ناتوانين لعدم رابط يربط الجملة الواقع خبرا له بونمنا مهما تكون عند مرئ من خليقة وتمن لدرجة كان يترى ولو إيش نجي إيش متى مكتوب خبر لناه خبره أبي الشيء ببيت أبي الرابط يك ببيت خبر ببس يتواب مبتدعه مهما من كده مبتدا لنه تكون عند مريء الى اخره رابط من ضمير او اسمشارة او او, او برك رابط من هي بجرنو ولاو شي بو مبتدى اذ لا يليق بها هنا لو كان لها محل ان تكون الا مبتدا والابتداء هنا متعذر بو لعدم رابط يربط الجملة الواقعة خبرا له وإذا ثبت أن لا موقع لها من الإعراب كاتقاللين مهما محلين لإعراب تعين كونها حرفا أمر أيها وأن ألين أو كاتواجب مهما بيت حرف هشام هشامت أليشي ألي والتحقيق يعني والراجح أن اسم تكون مستتر ألي التحقيق وترجيح أو يلم وزعه أو يسمي تكون ضمير. ضميرا ومن خليقه تفسير لمهما يعني عماي من خليقه اصليه بيان وتفسيده بو ضميريك هي عبره بشيه بو ضميريك لن تكون هي واشجرتها بو شي بو مهما كاتيكش كاتك كا هي نكابيه ضميركابيه لناو تكون اواتشي من پیداك ولا ناو خبره الرابطك من پیداك كاغرتو وشي بما من خليقة تفسير بيان بوجود بو ضمير لو تكون ولا نه جملي خبري ش ضميرك هذه بقرت ومهما كشك والتحقيق أن اسم تكون مستتر ومن خليقة تفسير لمهما كما أن من آية وكون لا ام ايتاك بقرصه ششت وما ننسخ من آية تفسير بماك كما أن من آية تفسير لما في قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي أمش سياحك شرطية يعني هاتش آية نسخ ما ننسخ من آية أو ننسها ننسها بالقراءه نأتي بكسر جواب الشرطة مجزومة على حذف حرف العلة ما ننسخ من آية ما كان اسم شرط جازمة ننسخ فعل الشرطة فعل الشرط مجزومة نأتي جواب شرطك يا إعرابي اسم شرطك شو نكتذ لبيت نبيت اسم شرط جازم مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم يعني ننسخ ما ننسخ ما حد شيء وما تقدموا يعني تقدم ماء هذا الشيء لا يوجد قيامة وهو يسمى كأس بشار جازمه مبني للسكون في محل نصف مفعول به مقدم أي من آية تلك؟ تفزيرة ويأون بلقي بقوتي هنا وتو ما ننسخ من آية دي. يعني أقل منها حرف جر إعرابي كان حرف جر زائد آية لقرآن الزائد هي من حيث النحو، من حيث النحو يعني يصح برينشيا لين حرف جر ذات، كانت يلين حرف جر ما ما بس ما أونية في الكلام زائد حشو نعم، بويا ما مش تمر درستك آية ل درسته حرف جر ذات، درسته، ما بس إيش ما زائد يعني يلين لك لامي عربية أجر نجبيت تركيبتي أنا جد كهاتوا. عن أيوان يزائد بمعناهاته الحمد لله ما ننسخ ما ننسخ آية أصل تقديرك في اللغة في, في النحو أو ما ننسخ آية آية تفسير ما ومهما مبتدا جديث السر مهما, مهما مبتدأ أبو جمليك والجملة هم خبر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 ماي مصدريه او ما هيك لقل دواي خويا اويكل دواي ديت او يبيكوا سبق سبق او ما سبك تيكل كدن يعني دوش تيكل كي شتي كي درك او سبق يعني تيكل كدن ا تيكل يكدن نحو قوله تعالى ود ما عنته ودوا ما عانتهم اي ودوا عانتكم ايسا ودوا يعني كان حزيا لا داني ايو هبو ودوا عانتكم يعني ودوا مشاقتكم حزيا كد ايوه بخنا الساكتي اما ما موصوليها يعني ودوا الذي عانتكم بل كهار ودوا هذا حزيا للمشاقة كابو ايوه ودعانتكم ومشقتكم. ومشقتكم وإماك حرف حرفي في مصدرية دوي في فعل كد عنتم كد ما وما دخلت عليه في تأويل مصدر أنجى تأويل مصدرك في محل نصب مفعول به لودوا وقول الشاعر يسر المرأة ما ذهب الليالي وكان ذهبهن له ذهب يسر المرأة ما ذهب الليالي يسر فعل المرأة مفعول به ما ذهب الليالي ما حرف مصدر ذهب الليالي ديوي اعراه بخوي من فعل وفاعل انجى ما وما دخلت عليه يعني ما ذهب الليالي في محل رفع فاعل يسر لفعلي يسره يعني يسر المرأة ذهاب الليالي يسر المرأة ذهاب الليالي يعني انسان أليه باش مشيج روجه أو بوخد خلافة أو خد هم رجع عمري خذ كما بيته يسر المرأة ما ذهب الليالي وكان ذهابهن يعني ذهاب الليالي وكان ذهابهن له ذهاب كالشوكان توابن دين أرون أو توجه خليك تواب وكان ذهابهن له ذهاب شاهدك ما ذهب الليالي أي سر المرأة ذهاب الليالي وقد اختلف فيها لما يشى اختلاف حيا فذهب السيبويه رحمه الله إلى أنها حرف بمنزلة أن المصدرية سيبويه حرف وكو أنواية أن مصدرية أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر ما يشواية حرف مصدرية مع ما يدخل عليه في تأويل مصدر أما غير سيبويه وذهب الأخفش وابن السراج إلى أنها اسم بمنزلة الذي واقع على ما لا يعقل وهو الحدث أخفش ابن سراج معروفنا الحمد لله إلى أنها اسم ألم ما اسمه أما المصدرية اسمه بمنزلة الذي يعني اسمك موصولة واقع على ما لا يعقل يعني شون الذي بو عاقلة ما بو غير عاقلة ما بو غير عاقلة وهو الحدث، وهو الحدث يعني المعنى، المعنى يعني معنايش عقلية خدي معنايش تيك عقلية، ونمنا لم جملة كهنا نوا ودوا معاند، يعني ودوا العنت، عنت عمشقة، يا اُتْمَن مصدر حدث في حدث تاءه بون من النصر سر كوتين الضرب لدان بس نصروا ضربا فقد حدث زائدا زمن وهو فعل لشي جاب مصدر بوي على الذي واقع على ما لا يعقل ما لا يعقلش ليره او يعقلنا بيت حدث هي خدي معنا هي خد معنى كيكا عنت والمعنى ود الذي عن التمو يعني حزيا لا مشقة أي العنة الذي الذي عن التمو ويسر المرأة الذي ذهبه الليالي ويسر المرأة الذي ذهبه الليالي يعني أود إنسان ذو الخشكات كروشتوا الذي ذهب لأويك الشوكان بردويانك روشتنا أي الذهاب الذي ذهبه الليل يعني أو روش الشوكان بردويانا ويرد هذا القول أم قولة بقوتنيه ويرد هذا القول أنه لم يسمع أعجبني ما قمته وما قعدته. أليت ببلقيك رضيانا دينوا كوانية لذلك العربة والنهات نبي سراوة جملة شواء تركيب بكرة اعجبني ما قمته يعني هستاي هستانكت شكرا مني اعجابك يعني اعجبني الذي قمته تركيبه والنهات مادام كاشتيه والنهات بيت امتقديريش ناتوانين انجام بدين بو ولو صح ما ذكر أويك تقدير يانكت ويسر المرأة الذي ذهبه الليالي يا العنة الذي عنيتمه ولو صح ما ذكر لجاز ذلك يعني أعجبني ما قمته وما قعدته لأن الأصل أن العائد يكون مذكورا لا محذوفا أبي أقول أعجبني ما قمته ويا ويا وعائدكش كها أكيا قمته ها أكب جرعته بوتي بما وبمشي وبشيوش مذكور نجم محوذ بمانو تويا يعني أعجبني ما قمته أمش أصل, أصل أوي مذكور ويا محوذ في جنب ويا كاتيك أصل أوي مذكور ويا محوذ في جنب ويا لزمان جنها أما بالجيا للسر أويكا اشتياذ روس نية ك تقديري ما بمعنى الذي بكين بمشي ورد يا داتوا تقدير كذني باسم لا يخلو من ضعف وأما لما ذي سر لما فإنها في العربية على ثلاثة أقسام لما سيبشا كاليف العربية يعني في النحو في النحو سيبشا نافية يعني نافية على وجه البدل بمنزلة لم نحو لما, يق... نحو لما يقضي ما أمره أي لم يقضي ما أمره إيه كالنافي جازميا هلوك لموايا لهم دي اشتاف فرقي لقر لما هي لمutations إن شاء الله آخر لما يقضي يقضي فعل مضارع مجزوم علامه جزمه حذف حرف العلة يقضي بيا لم يقضي ما أمره أمش معروفة ذيك الكلام لما جازميك كل أدواتي جزم جوري دوم وإيجابية يعني لما يكثر من هي بيتر لما ايجابي يعني إثبات. نك معنى النفيه، معنى اثبات لير وكل تنفي. ظلام إيجابية إثباتا. بمنزلة إلا، يعني أبتاع حرف استثناء. لما منهي حرف استثناء. نحو قولهم عزمت عليك لما فعلت كذا. عزمت عليك. لما فعلت كذا أي إلا فعلت كذا يعني عزمم أوية لسرت أوش تبكي إثباتة يعني فيه إثبات معروف عزمت عليك لما فعلت كذا أي إلا فعلت كذا أي نبي أوش تبكي وام لسرت او أوش تبكي أي ما أطلب منك إلا فعل كذا أي شكل لدى وناكم إلا أو نبي يعني أو أبي بكي. وهي في هذين القسمين حرف باتفاق يعني لما لا ايجابيه ولا نافيشا ليكمل دوما لم رقم 1 ورقم 2 حدشي هادشي حرف باتفاق علما لير النموذج كيهنايتي لما ايجابيه ما ما عزمت عليك لما فعلت تناهي نعوتي شو تسرشي شو تسر فعل فعلا أم لما إيجابية أشيت السر فعلي ماضي أشيت تسر فعلي ماضي بلام أشيت السرشي اسمش أشيت تسر اسمش أكو بنشام ولا لمغني وتدخل على الجملة على الجملة الإسمية على الجملة إسمية نحو إن كل نفس لما عليها حاف إن كل نفس إلا عليها حاف أو تقديرك أم لماية لم آية وأمثالي أم آية إن كل نفس لما أي إن كل نفس إلا عليها حافظ بلام كأتشت السهر فعلي ماضي أبي فعل ماضي كتشي بيت يعني في اللفظ ماضي بيت عزمت عليك لما فعلت كذا يعني لست دانا وأبي او شتبكي لست لسرتم دانا واعز بمكدو أو شتبكي شتكي كراوة بويا أبي فعلك ماضي من حيث اللفظ بلهم هيشتان تحقيقي فعلك النات بيتجي الناهت بيتجي بيت بويا بي أو تري. الماضي لفظا دون المعنى والثالث ان تكون الرابطه لوجود شيء بوجود غيره لما سيم لو سي لم كلا ك نحو هي او هيك ببيت لما يربطه حرف امش ام حرفه لوجود شيء بوجود غيره يعني عند ابن هشام عند ابن هشام حرفه اما لي خلق تير. لا يخلق تير ظرفه نحو لما جاءني اكرمته لما جاءني اكرمته فانها ربطت وجود الاكرام بوجود المجيء ام حرفه عادة هواية الشيء تسار جمليك جمليشي قورة دو جمله لي لخوغت به دو جمله لي لخوغت به بو هي بي اوت الرابطه قالتها نيبي لما جاءني اكرمته ست جمله جاءني اكرمته جاءني بو خ جمله اكرمتوش جمله اشي لما يرابطت شيه ربطي امد من جمله بكواك كا ابو ابي او بزانن ام لما يرابطيا كلي ام عالم انك بي اوت لما يرابطو وتشيشا حرفه تختص بالماضي فتقتضي جملتين دو جملي فيه فتقتضي جملتين وجدت ثانيتهما عند وجود أولاهما يعني جملي الدوم كي ديت لابدوا جملي كم هي لما جاءني أكرمته متى وجدت الجملة الثانية عند وجود الجملة الأولى يعني أجرنا يدرس شيء دا بكره كحاد برازيليا كابو ربطت جمليه كم مدون بتشيك دا وبلمها كده ابويا ام رابطيه فعلا اني ربطت هذه الجمله كده فانها ربطت وجود الاكرام بوجود المجيء كابو استا اوچنا حرف وجود لوجود حرف وجود لوجود يانو تويانا شي حرف وجوب لوجوب بابا حرف وجوب لوجوب كابو جوابي جوابي هي اميش لما جاءني اكرمت جوابي هي. جوابك شي فعلي ماغذية زور جار اقر فعلي ماغذي جنبي درست جمليك اسمي بيت بلان بشرطي إذاي فجائية ينفى أواني لقلابت إذاي فجائية ينفى إلاقلابت ودرستش فعلي مضارعي شي مضارعيش بيت عند بعض العلماء اكو بن عصفور الله يفعلي مضارعيش درسته كابو زوري نيجار جوابي ام لما فعلي ماضيه وكو تسميش بي وتلاوى حرف وجود لوجود حرف وجوب لوجوب امش طبعا في الغالب هندجر جار نفيشي تياديت اوش ان شاء الله لم اخذت بويا فانها ربطت وجود الاكرام بوجود المجيء واختلف في هذه، فقال السيبويه رحمه الله إنها حرف وجود لوجود. تقدير أو ما كتبه ترى حرف وجود لوجود، لوجود الإكرام بوجود المجيء. وقال الفارسي يعني أبو علي الفارسي، وجماعة أكو بن سراج وبن جني ثناد بن, بن مالك وأمانة أرنشيا ضرفة. وقال الفارسي وجماعة. إنها ظرف بمعنى حينة هو حينة هو هو هو هو هو أم لما هو لما هو هو غير هو هو هو هو هو سر هو هو هو يعني هو حسابي هو هو هو هو الشائع هو وجامعات لنا هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو ولكن ان النبي صلى ابن هشام الله عليه وسلم يقول ان النبي صلى الله نية وسلم يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم حتى ناد ابن هشام الله عليه وسلم يقول ان النبي الله عليه وسلم يقول وهو النبي وهو قول حسن لمغنيه الله ولكن هذا هو ان يكون هناك مثال لانه يكون هناك مثال لانه يكون هناك مثال لانه إلا دابة الأرض تأكل من سأته إلا, تأكل... إلا دابة الأرض تأكل من سأته خصي سليمان عليه السلام والصلاة فلما قضينا عليه الموت كتك مرانمان يعني مرت فلما قضينا عليه الموت لما قدرنا عليه الموت مش فرق يعني تحقيق القدر قضاء القضاء والقدر أقدر بياك هو بين قضاء بوتنفيه بكاد بكاره هنريت أقدر هو قضاء بوتقديرش أبريت فلما قضينا عليه الموت يعني فلما حققنا عليه التقدير كشيء قضاء مردن توه مر فلما قضينا عليه الموت كانتك خوي دابو بسرجوش بس أنا مردبو سليمان مردبو لسدارك يا جن يا نزان مجبور قيلة سرويك الجن وغير جنيش علمي غيب نزان فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض خورك هي خورك لدارك يا خوردبو كفيوثي أرض الأرض بزماني عربي أرض كداركي خورت داركش كا كوت بوزان سليمان مردو شنيكي فيج كابو ما دل لهم على موته الا دابة الأرض تأكل من ساءته من ساء يعني عصا لدان دين سر ام اياته وذلك بمعنى وذلك لانها لو كانت ظرفا اذا لما يقى ظرفه فلما قضينا عليه الموت أجد ضرفه طبعا ظرف شبيع عاملي يا بي شو كظرف معمول يا ضرف معمولة أبيع عامليك هذه نصبي كدبي أجد ما لما ضرفه ومنصوبه محلا ابي عامليك يا وذلك لأنها لو كانت ظرفا لحتاجت إلى عامل يعمل في محلها النصب. في محلي لما عامليك هبو بيت نصبي كدبيت وذلك العامل إما قضينا لسياخك أبدو فعلها فلما قضينا عليه الموت مادل لهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من ساعته عامل من بشد عامل إلا امدو كلمة نبت قضينا دل لهم امدو أنا إذ ليس معنا سواهما لم ت لم آياته غيري امدو عامل النية وكون العامل قضينا مردود اقبلين قضينا عامل كيتي مردود بو بأن القائلين بأنها اسم يزعمون أنها مضافة إلى مالها. اقبلين اسم ظرف ضرفة اسم عادة الظرف أوه كمضاف إلى ما بعده كأبو يستلم ما أقولت الظرفة أبيه مضافة دواي وعرابت كده أبيه بلي وهو مضاف جملة كي دواي أول مضاف اليه لكاتيك كا وتد مضاف أمي دواي خوي مضاف إليه أو كات مضاف إليه كا عامل لمضافك اشتواج نابي نابي اشتواج ري وكون العامل قضينا مردود بأن القائلين بأنها اسم يزعمون أنها مضافة إلى ماليها والمضاف إليه لا يعمل في المضاف بما بأمعلك المضاف إليه لا يعمل في المضاف وكون العامل قبل دلهم عاملك وكون العامل دلهم مردود بأن ما النافية لا يعمل ما بعدها فيما قبلها لبروا دلهمش بما قاعدةش ويا لزمان عارض بالاتفاق أوي ما بعد ما النافية لا يعمل فيما قبل ما النافئ ما كش مانع كابو يستعاملنما كعامل اجنبتية او اسم نية بلقتية بلق بلكو حرف واذا بطل ان يكون لها لها لبين قوسك هنا لم طبعي هنا واذا بطل ان يكون لها هنا عامل تعين انه لا موضع لها من الاعراب وذلك يقتضي الحرفية كابو أم لما, لما يكي رابطي حرفية يعني. وجميع الحروف مبنية وجميع الحروف مبنية حروف باتفاق اتفاق مبنية معربنية بيا فرمي لما فرغت من ذكر علامات الحجف وضياني مختلف فيه منه ذكرت حكمه وأنه مبني لا حظا للشيء من كلامات من كلماته في الإعراب دوا يا ويكب بس علامات ديبو موا وبس أيوش ما عندك كم أويان حرف أيام كم حرف نيو ترجيح ما عنده وأنجب بس حكم عندك بويا أصل أوي الحقيقة وإخراج ما ليس منه وإدخال ما هو منه أمان أصل جاء يأتي الحكم بو لأن الحكم فرع عن تصوره الحكم على الشيء فرع عن تصوره دعو دي السر مقطع كثير يا باسي كثير والكلام لفظ مفيد والكلام لفظ مفيد لما أنهيت الكلام في الكلمة وأقسامها الثلاثة شرعت في تفسير الكلام <تصفيق> ودعي أويكا لباسي أوبوموا كلمة وأقسامي كلمة أو أنا أنجل كلام سأل كلام لكلمة بوموا ديما سأل كلام تركيب جملة فذكرت أنه عبارة عن اللفظ المفيد. بدي اللفظ أو هيك بقوله بلفظ بوترد ووته بخشش بيهم معنا بذات. اللفظ المفيد. فذكرت أنه كعبارة عن اللفظ المفيد. يعني لفظ إيش وته ونعني باللفظ الصوت المشتمل على بعض الحروف. لفظ إش تعريفك يا أمير صوتك بيت حروفي تابي استاويكالاسينغا مثلا حروفي تايه ها نك اح اح يا اح اح اوه تاني بويا اويكا اويكالاسينغا هي حروف نيه ولو همو حروف لسينغي شوات ثناو جهاز النطق بزمان أو جهاز النطق تلفوف في أكلات ويلاقي الصوت المشتمل على بعض الحروف. أبيب حروف على بعض الحروف او ما أو ما هو في قوة ذلك يعني ما هو في قوة الصوت ما هو في قوة الصوت المشتمل على بعض الحروف كابو يان الصوت يقبيت. بس صوت بس بجاي أزي النطق درببريت هندي حروف يجي تعبت ين أجر نشبت نشبت بس صوتي جنود ره مستترة بس لكن في قوة ذلك وقوي وطلابة أمانة شين أمانة لفظا أمانة لفظا كابو الشرط نية اللفظ إلا عريشة ظاهر به هادش اصل تيايا أويا هذا ظاهر به بالصوت بصوت بوتره أبي بعض الحروف في يتيحه البيت ويبي تكلمات بلام هند كلمة هي لبرأوي مستتره أجر مستتر نبوي ظاهر أبو وأجر يعني بوني كمستتران لو درينا كلا حقيقة يا كيا صوطة يعني أجر بويا الصوت أبو ما بس ضمير مستتر فالاول نحو رجل وفرس مثل الرجل فرس ووث الصوت يكا مسموعة يكا يقوي صاغ بي اي بي سيت وهندك حروف في شاب يتيل جيم لام مثلا فا را سين مثلا امانا لفظه مجتملا على بعض الحروف والثاني كالضمير المستتر في نحو اضرب اضرب فعلي امره ضميرك المستثنية أنت يا كفاعلك يا سأنت أنتش لفظ لفظ يعني في قوة اللفظ في قوة اللفظ يا في قوة الصوت المجتمل على بعض على بعض الحروف بوش أمي هنا وا ادخلي كده خو نشيو تاعي كشام النبو بدلن بوي كسيء نية يشاغب من أهل أهواء بليك قعدي ضميري مستتر لشيا صوتا بويا رغي غزله بردن اوانيك مشاغب كنت على شيء على ضميري مستتر في نحو اضرب واذهب المقدر بقولك انت تتر مفيد باسكت ونعني بالمفيد ما يصح الاكتفاء به ما يصح الاكتفاء به أويا كا كلام كاتك مفيدة، أويا كا ك يحسن السكوت عليه، يعني لجل مخاطبك سبكي دعوي زيتنك من لجل تو علم قام الزيد توا تو أزاني من متمشي رستيكم هنا توا قام الزيد أستو الخيام إلى الزيد يعني يحسن السكوت، ما جش شيء تعزي استنافيدة أو بيك سبكي يناشتيكم فيوتي مفهوم المعنى فنحو قام زيد كلام للراسية أم عباري ابن هشام والكلام لفظ مفيد يعني بو كلام هل أولا ذيك كلام لفظ مفيد معناه ما يعني مركبت يعني استيسى الرجل لفظ أنه مفيد شيء أنه لكن لدينا لن تتحدث بلان هذا المكان يعني يجب بس يكون يفيد المكان الذي يجب ان يكون هذا المكان الذي يجب ان يكون هذا المكان الذي يجب ان لفظ هذا المكان الذي يجب ان يكون اشتمل على بعض الحروف، إفادة تيا معنى المفرد تيا ينّه تيا تي أي مجرد لفظ مفيد أي مفيد شيء معنى المفرد ينشي حت حت ملّي له معنى المفرد ينّه بلى والله قديك شداب النهاية أو إيش ملاحظةك على سؤاله فنحو قام زيد كلام لأنه لفظ يصح الاكتفاء به ونحو زيد ليس بكلام فزيد كلامني لأنه لفظ لا يصح الاقتفاء به. وإذا كتبت زيد قائم أقربدس بنوسيد زيد قائم مثلا أو كنونية. على شيء فليس بكلامه كلام نيء. زيد خابرش أبو كلام نيء. مهذو خبرنيا؟ كلامه بس كلامي لغوي كلام استلاف. عش كماك نحواء. زيد قائم ومتدائن وخبر. وإذا كتبت كتبت تع مخ... يخاطبك زيد قائم مثلا فليس بكلام باش تروي وإذا كتبت زيد قائم مثلا فليس بكلام لك هاي بودها بكردي فعل يا ابن شم ينقس سبيه ورخني ليه بقية وإذا كتبت زيد قائم مثلا فليس بكلام زين جب ولا شيء أروح الكلام النحوي فليس بكلام نحوي غلطة ما بس شي تيه ما بسي اويا اثباتي او ادبوبكات كلام بيتش بيه بيه بيت بلا ما بيت من حيث الاصل بس كنوسي توا كلاما خم ارجنيها كلام هالا بيه بقسك كذن بيت او ايكا نوسرا بيتوا كلامني يستعام ايك خمان اخوين كلاما يا كلامنية كلام اكتب لين ام بو يمد درجايك أبو شبهها درجايك أبو أبو خطأ أبي يقول فليس بكلام لك فليس بكلام لك بزمان ندتوه وإذا كتبت الزيد قائم مثلا فليس بكلام لك ين أويم بستك عم بس صوت بس صوت درب كيت أو أما أنسي الزيد قائم أو كلامي كسيكي تلو تويتيت تو وتنقل أول شيء ما بسطول الله على لأنه وإن صح الاكتفاء به لكنه ليس بلفظ ولو جمليش بس لفظ نية باللفظ فالله مخمار جنية تنسي الزيد قائم بدأ مجبره زيد قائم لروي نحو زيد قائم ها قسناكم حنا نسوي زيدون قائمون. هو اللفظ المركب. هتقولش أتجاهل اللفظ المركب. بيور. الخط والكتابة والإشارة. أو عندك هذا شو زيدون. زيدون قائمون. كلام كلامي شعربي يعنى. كلامي. كلامي. ل وخبر شو بده انا ما عم بعرف انا مش ناد وانا بيجي كلام ولا بروي هيك لا شغله كاني كلامي ولا شغله وكلامه طب خلص ماشي الله شاهد تنقشت الله رحم والديك قاعد يشرقني انا يعني انت لما اجي اقول لهم قلت يا كمشان امم اجي له بزويله الشاحكه مباشره رحله زعم برايبرزم يعني استعمل خلطك يعني لنيوان يعني الأصل كدواء يعني كسي أجرشت أقول منه أهو بكر كلام دبره بالان تداخلك الا ق الاواء يكتب جمل يكتب جمل ان الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الى اخره هل أو تقدّر بعشر كلام كاتبك النية وإذا كتبت زيد قائم مثلا فليس بكلام نك فليس بكلام من من يعني ل لأي واحد ليس ليس بكلام لك كلام تونيا ولو خوي تركيبك كلاما واضحة أو دبي قرانه وإن شاء الله يسفادك لأنه وإن صح الاكتفاء به لكنه ليس بلفظ وكذلك إذا أشرت إلى أحد بالقيام أو القعود فليس بكلام بإشارة بك عليه أليه هستيان دانشا كلام كلامني لرين نحوه أما في اللغة بيك آواء كيت أو تشي أو كلام لأنه ليس بلفظ ديت سلم وأقل ائتلافه من اسمين كزيد قائم او فعل واسم كقام زيد ديت بس أدنى تركيب جملة بوكا يعني جملة أجاب تيد روسي كي كم ترين وشاف بوب كارهينان ندرس كدني جملة كنا وأقل ائتلافه من اسمين كالزيد قائم يعني كم ترين وشاة أبيد لدو الوشاة دانا بزيت أخوار دو وشاة ما بس من بيش في الحقيقة أما في الواقع أجل يكوشش بيش, بيش درست برون كلامنا لفظ مفيد كاستقيم استقيم كلمة قام لبروا ضميدكي مستثري انت استقيم انت هر دو قبول لحقيقة في التقدير أبيش بيت أبين لدو كم ترنبه أتدو ك زيد قائم مثل من مبتدع وخبر أو فعل واسم سكيم تواوتي زيد قائم نيد من مبتدع وخبر اسمين أو فعل واسم واسم فعل اسمك يترفع له اسم وفاعل جاري واع فعل يكون ناعف فعل واسم نموني هنا قام زي कबكم ترين تركيبك وشو شو تركيب بريتيه لدوشا لشرح كيف المي صور تأليف الكلام ست اوانيك كلام في دروس اكريت بشش شواز كلام دروس وذلك لأنه اما ان يتالف من اسمين او من فعل واسم او من جملتين او من فعل واسمين أو من فعل وثلاثة أسماء أو من فعل وأربعة أسماء يعني كلام لمدرناتش أما الشوازة كاني دلوسك دني كلاما شش شوازي هي يان دو اسم كلامي دلوسك دوا يان فعل اسميكا يان دو جملة بيكه والربطا وكو جملة قسم يا جملة شرط كجواب قسم وجواب شرطي أبيد. يان فعليكو دو اسمي يانفع ليكو سي اسمه يانفع ليكو اسمه بها امانة كلام ذلك سكري تفصيل امانه اما اتلافه من اسمين فله اربع صور اقدو اسم كلامي امش شوار شوار ذي هيا احداها ان يكون مبتدا وخبر ان يكون مبتدا وخبرا نحو زيد قائم <تصفيق> زيد قائم أبني يسد اسمه و مبتدا غير مبتدا وخبره كشتي تريج ناتوا والثانيه اريد ان يكون مبتدا و سد ما سد الخبر مبتداك ذهبيت فاعلك ذهبيت الشوين خبرك شن خبرك يبروك كد في بيوي سد بيت في وسيلة خبر نبي نحُ أقائم الزيدان أم حمزة كعتوى بيُتهم زئي اعتماد حمزة اعتماد أقائم الزيدان قائم اسمه كفاعل اعتماد هيك نتسار حمزة أجر حمزة نبو عدلوز نبو الزيداني فاعل قائما قائم اسم فاعله يعمل عمله فعل. فعله هل وجو يقبلن أقام الزي الزيدان أقام الزيدان أقبلن أقام, أقام الزيدان زيدان شون إعرابه كده فعل بوي الزيدان لي ريش هرب فعلة إعرابكين حمزة كام حرف قائم مبتدع الزيدان علين فاعل سد ما سد الخبر يعني شو سد ما سد الخبر أم كنوك لبريك كخبر جهي اشتواء بريك للتواصل بريك فاعل فاعل سد ما الخبر مرفوع فاعل مرفوع وعلى مد رفعه كذا كذا سد ما سد الخبر وعلى مد رفعه فران سد ما سد الخبر وإنما جاز ذلك لأنه في قوة قولك أيقوم الزيدان اقوم الزيدان شون اسم فاعل مشتقى لفعل مضارع لبدء واقومه هنا واقوم الزيدان وذلك كلام تام لا حاجه له الى شيء ما بس الزيدان من فعل وفعل فكذلك هذا اقائم الزيدان وباس كابو يست قائم اسمه زيدان اسمها برا مبتدا خبريه نين مبتداوا اسم مبتداوا فاعل جملة كان فيدر كلاوا أما السوريد الثالثة أن يكون مبتدا ونائبا عن فاعل سد ما سد الخبر نحو الزيدان. حمزة مضروب الزيدان حمزكي اعتماد مضروب مبتدا الزيدان لأن نائب فاعل لأن أصل جملة يضرب الزيدان بويا لأنه في قوة قولك يضرب الزيداني. كابو نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى سد ما سد الخبر همزب اعتماد اعتماد الرابعة أن يكون اسم فعل وفاعله أن يكون اسم فعل وفاعله نحو هيهات العقيق هيهات اسم فعل اسم فعل ماضية العقيق فاعل كيتي اسم فعل وهو بمعنى بعود والعقيق فاعل به دو اسمن كوبون جمليان فيك يا ناو هي هات العقيق يعني بعود العقيق عقيق بو احجار كريمو بردقران بهانا وتريك اللي بحركان للك يعني بعد العقيق بعدت الأحجار الكريمة قران بها ندور دزناك أما أجر كلام دروسكين بدو اسم أما اتلافه من اسمين وأما اتلافه من فعل واسم، أقر لفعل يكون اسم دروسكين فله صوره أو دو احداهما إحداهما أن يكون الاسم فاعلا يعني فعلك اسمك اش فاعل بين نحو قام زيد ايسا فعل فاعله والثانية ان يكون الاسم فاعل وان يكون الاسم نائبا عن الفاعل اسمك النائب فاعل بي نحو ضرب زيد ضرب فعله زيد النائب فاعله واما اتلافه من جملتين اقلب بدو جملة درسي كن باس من كد فله سورتان ايضا احداهما جملة الشرط والجزاء ايه كان جمليتيا الشرط والجزاء اي كان جمليتيا قسم وجوابه نحو ان قام زيد قمت ان قام زيد قمت سقام زيد جمليك قمت فعل ماضيا لقلت اكيك فعلكيت اي جمليك بهادو جملة وار دراون تركيب كراون بونتا شي جملة بونتا كلام والثانية جملتا القسم قسمش لبري جوابي في بي بستة بهادو جملة وار ابن جملة جملة القسم وجوابه أح أحلف بالله لزيد قائم لزيد قائم جمليك أحلف يعني أنا بالله أي جمليك بيك وليك دراون ترشيب كلام بنتا جمليك بنتا كلام أما أما يكالت وأما اعتلافه من جملتين وأما اعتلافه من فعل واسمين فعل يك لقال دو اسم فنحو كان زيد قائما كان زيد قائما كان فعلك يا زيد اسمي كان يا قائما خبرتي وأما اتلافه من فعل وثلاثة أسماء فنحو علمت زيدا فاضلا علمت على مفعل كيتاءك فعلى اسم كما زيدا مفعول به كما فاضلا مفعول به دوما أو سيس بتاء وكاسس واما اتلافه من فعل وأربعة أسماء فنحو أعلمت زيدا عمرا فاضلا يعني معلومات علمي اوام دابا زيد كعمر بيهي كيشاك فاضلا اعلم فعل تاكف عل اسمي كما زيدا عمرا فاضلا بوسيا نواء كاتشوار اسم فهذه صور التاليف اما يواز اكاني تركيبي جملة لزمان عربي كمتين وأقلها اعتلافه من اسمين. او كلا اسم بيج بيت أو من فعل واسم يان لفعل اسم بيج بيت كما ذكرت. وما صرحت به من أن ذلك هو أقل ما يتالف منه الكلام أو يتالف منه الكلام هو مراد النحويين. او كمن تصريح كل وأقل اعتلافه أمن ما بست النحوي كان. بلهم هنديك كاتب ديد هنديك عالم ديد اشترك انو سيك بونا منا علي و الكلام من اسمين بونا منا كلام لدو اسم بكار ديد اوه يا كم ترين تأليفك دو اسمين فعل اسمك وعبارة بعضهم توهموا انه لا يكون الا من اسمين او من فعل وسمن. على